يا ليلة القدر يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجلوا اللهم اعتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وزملائنا من النار اللهم واجعلنا ممن قام ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم واغفر لنا ما كان من الزلل والخطأ والنسيان إنك جواد كريم سبحانك وبحمدك إن المتأمل لحال الصالحين عند وداعهم لرمضان يجدهم في خوف ودعاء خوف من رد العمل ودعاء بالقبول من ذي الجود والكرم لذا كان سلف هذه الأمة عند خروج رمضان يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان خوفا من رده روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت الشعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه اللهم واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وعافية وأمن وإيمان وحياة سعيدة يعيش المسلمون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تشاهدون بكل أمن وأمان واستقرار بكل روحانية وإيمان فاللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان وعلى جميع بلاد المسلمين يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين اللهم ولحوضه من الشاربين الواردين إخوة الإيمان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً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 ربنا اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إخوة الإيمان في كل مكان وكما تشاهدون ها المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى الصفوف للتهيئ لأداء صلاة المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بالإفطار في هذا المسجد النبوي الشريف تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال يقبلون على ربهم بكل خشوع ووقار وتأدب يتهيأون للوقوف بين يدي ربهم بالتسبيح والاستغفار وكثرة التهليل والدعاء والرجاء فاللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال إن أعظم توجه في هذه الدنيا لهو التوجه إلى رب العالمين وإن أعظم الوقوف لهو الوقوف بين يدي رب العالمين إخوة الإيمان لحظات وتقام الصلاة الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصنام حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصنام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا الله أكبر الله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 بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يثوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم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 جزاهم بما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد